تأطرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإيروا كل آية لا يؤمن بها، وإيروا سبيل الرشد لا يستخدوه سبيلا، وإيروا سبيل الغي يستخدوه سبيلا. تأطرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإيروا كل آية لا يؤمن بها.